وإذ قلنا للملائكة يعني وقت ما قلت يا ملائكة اسجدوا لآدم هرنا سجدي بآدم يعني خدت علامائكة بوآدمي برنا اسجد ابي دليل على كثر فضلي وقدرتي ابيك تسجدوا ما سجود طاعه وعباده ابي تسجدوا تحيه مش لما تيجي تسجدها انا ماي اتمت تشوي دا 16 17 جاءوا دايبابت يوسفيه وبرايت وي تشون اسجديب فسجدوا الا ابليس همي تشوي اسجدي بو آدم شيطان تنبت ابليس تنبت او لا تشو اسجدي ابا لا تشو اسجدي فاصيتك واستكبر وظنكر اش غهدار يا خودي ابليس الشهد یهش ایبلاسیه ها. ایبلاسیه عوایتی به هدی بشه خیره اش باشه. بو آن نه. علمات مختلف نرسید. هندک بیشنش ملاکات ابو. وش برنده آبی امرش ویجقر. و هندک دید بیش نخر اش ملاکات آن نبود. و کوی راجح ایشها الله آبی هی. چون کو ملاکات به امری خودناکه و ابلیسی يهدي ملائكة ذريت مينة والشيطان يهي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني الروس خد تعالى ملائكة الشروع هي تشيكري الشيطان الشيكري يشعري تشيكري خلقتني من نار الروس قرآن يقول إبليس أجناب إلا إبليس كان من الجن وكان من الكافرين ابليس شوانه ابو ايت نعمته خدت تعالى انكارت كن جيت خدت تعالى برزت